في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى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 فاصبر كما صبر أُولُو العزم من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون